سُلَّتٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وَلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ لا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلا يُنزِفُونَ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 وَماَائِم مَسكوبَ وَفَكِهَةٍ كَفَهَا ل مَقَطُوعتُِ وَلَا مَُّه وَفُرُش الررفُوع إِا أَنْ شَأْنَهُ إِن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 وَكَُّا تُرَابَ وَعظَامًا أَإِا لَمَذعوسُون أَوآبَاءونَ الأووَلون قُلْ إَِّ الأوَّلينَ وَالآخِرين لََ جمورونَ إِلَى مقااتِ يَوْمِ مَعَلوم سَُّ إِكُمْ أَُهَ الضَّ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 فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون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 أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْ لَا تَشْكُرُونَ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تورون؟ أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع نفس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 لا فلولا إن كنتم غير مدينين تردعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم